lang long na قال موسى لفتاة Quan Sanoin قال ذلك ما كنا مرد فرتد على ما o ondan fraim قال ألم أقل إنك لن تستطيع من يصر قال قال أَنْتَ أَنْتَ فَمَا وَمَتَى كُنْتَ فِي اللَّيْلِ وَمَا